فَالِكُم وَأَنَّ اللَّهَ مُوَيْنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَأُودُوا نَعُذْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم اتقوا شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون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 واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خا وَاعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ